ал идач фо пи яху ва ал амма ал يا ابو علي جلات الحيله مجد رشي لاسلام قربا ثجيل طاح الحيم يا احسان فال داغم قا ينكسر جيشيك يا ابن عيدار يا سردار جاء لو قاعد عنده وضع راسه بل يمسح يدمعه ويشوك في الراسه يقل لك أسر الظهر بعدك مهي يجيب رأيك شعل البطل راسه ده, ده فوق الإرماء قل يا أخو يا ليش حق راسك وترميك يا خويا بدمعة عيوني أداولي كلها بفاضل دمعي العين يجري منه بحط راسك على حجره ذنصى هو بحط راسك على حجره دان صار تشوف البرجة نحن نشايع تويا ملات المشرع في الجود طبية عطشان يا زحرات زمانه وما تروا شربت المايونا ريل جاب الطفاي ثاغي العطاشا واحق قلبي يموت عطشان قال ما اظن بالماي تعم تصرخ بالخيام كلها عطاشة اللي العطاش يلهب لا أرتوي بالماء وانسى أطفال رضعات اللي يا خويا شلون اشرب والتراوى عبد اللطيف لكبير خيام خويتي لا تعرفني انا راعي المروه والعمر بعدك يا ابو سكن ولا تشعر والعمر بعدك يا ابو سكن ولا تشعر والعين تشوف يا خوف العداج شوف في يا خوه والعالم العداج شوف في الباغي يا شيخ لاكن جلبت ما يوما ثايبت ظنها طفال كاليد الوحيد الى الجربح حضنها نسك بات الجرب ولا احد شرب منها اذكر فاعيلهم يا خو ويبقى حسرا واحد وضاع صدره على تربه بارده وحد خدات ببيها اللي رابوت واحد على التراب ظل يم سحب خج اخويا ما انبرهم في قلبي جي ان جامره قل يا نور العين يا عبا سنيش جال مدريش تنتعات ابنيه وتجيل لا شفت خوف يتفر بهالفلا يا خوف يا ويتجي خوف يتفر بهالفلا يا خوف يا ويتجي. شوف يا خوه والعطية الجمري وعلي الصلاة